النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدمي فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقض المضرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الثامن من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. أكثر من عشرين هالك ومصابا من البكك المرتدين في الخير والبراكة هلاك وإصابة عشرين موظفا في الإدارة العليا لمكافحة الفساد التابعة للحكومة الأفغانية المرتدة في كابل، مقتل وجرح أربعة عناصر من الحشد العشائري وقوات الطوارئ المرتدين في ديالى وشمال بغداد. هلك وجرح من الجيش المصري المرتد وإعتاب عربة لهم شرق العريش. البداية من ولاية الشام. أكثر من عشرين هالك ومصابا من البكك المرتدين في الخير والبركة. من الخير بتوفيق من الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف. استهدف جنود الدولة الإسلامية آلية تقل عناصر من المجلس المحلي التابع للبكك المرتدين على الطريق الواصل بين قريتي الطيانة وذيبان بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك أربعة عناصر وإصابة اثنين آخرين وإعطاب الآلية كما استهدفوا آلية للبكك المرتدين على الطريق العام في بلدة ذيبان بتفجير عبوة موجهة ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين وإصابة ثلاثة آخرين كانوا على متنها. ولله الحمد وعلى صعيد متصل وضمن الغزوة ذاتها استهدف جنود الخلافة أمس بسلاح الرشاش عنصرين من استخبارات البكك المرتدين في بلدة ذيبان ما أدى لهلاكهما واستهدف أول أمس آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين قرب قرية معزيلة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وفي البركة بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة تجمعا للبكك المرتدين على جسر بلدة مركده بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاك أربعة عناصر وإصابة اثنين آخرين كما استهدف أمس بسلاح الرشاش أحد عناصر استخبارات البكك المرتدين في بلدة رويشد ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية خراسان هلاك وإصابة عشرين موظفا في الإدارة العليا لمكافحة الفساد التابعة للحكومة الأفغانية المرتدة في كابل بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أول أمس حافلة تقل مرتدين من موظفي الإدارة العليا لمكافحة الفساد الإداري وهي إدارة مسؤولة عن إنفاذ الأحكام الكفرية في دوائر الحكومة الأفغانية المرتدة في الناحية الحادية عشر بكابل بتفجير عبوة ناسفة ما أدى الإعطابها وهلاك وإصابة عشرين مرتدا كانوا على متنها ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاية العراق مقتل وجرح أربعة عناصر من الحشد العشائري وقوات الطوارئ المرتدين في ديالا وشمال بغداد من ديالا بتوفيق الله وحده وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة عناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية مياح شرق المغدادية بسلاح القنص ما أدى لهلاك وإصابة ثلاثة عناصر ولله الحمد والمنه. وفي شمال بغداد بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة أمس من أسر عنصر في قوات الطوارئ المرتدة في منطقة العذية بالإسحاقي وبعد التحقيق معه تم نحره واغتنام سلاحه ولله الحمد وعلى صعيد آخر نشر المكتب الإعلامي صورا لأسر ونحر المرتد علاء المجمع أحد عناصر شرطة الطوارئ في منطقة عذية بالإسحاقي ولله الحمد وفي الجنوب بتوفيق الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورة لتصفية عنصر من الحشد الرافضي المرتد في منطقة اليوسفية من قبل جنود الخلافة ولله الحمد وإلى ولاية سيناء هلك وجرح من الجيش المصري المرتد وإعطاب عربة لهم شرق العريش بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة عربة همر للجيش المصري المرتد في قرية شريفات شرق العريش بالأسلحة الثقيلة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورا لاستهداف مواقع الحوثة المشركين بقذائف الهاو عيار واحد وثمانين بموقع حمت بقر في قيفه وكانت الإصابة مسددة ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين أكثر من عشرين هالك ومصاب من البكك المرتدين في الخير والبركة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 سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدمي حتى تظلم نارة للمسلمين هي رمز إسلام ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي أفضي الخلافة بالنفيس وبالدمي حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلام ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي